هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نور و قدره منازل لتعلموا و قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون INNA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 Rabbih, fakul inna maal ghaibudillahi, fan taziru, fan taziru. Inn maakum min وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يكتبون ما تمكرون هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ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 فَلَمَّا مَاءَ جَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمر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 Fakfah bila Allah Shahidan, binaa, wabinaa kum, in kunaan ibadat kum lagafilin. Hunaalik tablo klu nafsin ma aslafat, waruddu ila Allah maulahum al-haq, wazalaaanhum ma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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم طيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هون قل إِيَّا رَبِّ إِنَّهُ لَحَقُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرْنَ دَامَتَ لَمْ مَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم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 Allah, inna lil lahi man fi al-sama'at wa man fi al-ar'ah, wa ma yattab'ul-ladzina yadzoon min duniil lahi shur'aka, ayatab'ul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 فَعَلَّلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُ أَمْرِهِمْ وَشُرَكَائِهِمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هَمَّتًا ثُمَّ اقْبِضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظِرُونَ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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس علا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 فاليوم ننذيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك في رم من الناس عن آياتنا لغافلون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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لم آمنوك شفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين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 فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يحال إليك وسبل حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين